ج م ل ة قواعد أ و ل ه ذ ه القواعد التي مرت معنا كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ض ل ة و م ص ا ئ ب و ب ل ا ي ة بما كسبت أ ي د ي ن ا ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة تجنب الفتن ا ل مضلل ة ا ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ت و س ط في ا ل أ م ر ب ا ل م ع ر و ف و ا ل نهي عن المنكر ا ل ق ا ع د ة ا ل رابع ة ا ل ح ذ ر من ا ل غ ل الفتن الهدائم وتنزيل ذلك على ل و و في في أحاديث ذكر ا زمن ق ا ئ ع ا ا ل ق ع د ة ا ل خ ا م س ة اليقين و ا ل ث ق ة بنصر الله ل أ ه ل الايمان وقد بقي معنا شيء كما أ س ل ف ت ذكرى ذلك في الحصه التي مضت بقي معنا شيء من ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة قاعدة التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر م ر ة معنا تحدثنا عن ج م ل ة مباحث تخص هذه القاعده ة مباحث تخص الأمر بالمعروف ا تخص ل و ن ي عن المنكر وبقي معنا شيء من ذلك ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة معنا تعريف المعروف والمنكر الأمر المنكر معنا مرة تعريف عن و ق ا ع د ة ذلك ودرجاته والصفات التي ينبغي أ ن يتصف بها الامر الناري هذا المبحث مبحث الضوابط ضوابط ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ح م مجموع المجلبة ه الله الفتاوي بعطاس في 481 482 مبينا بعض هذه الضوابط يقول عليه ر ح م ة الله أ ل ا يعتدي على أ ه ل المعاصي ب ز ي ا د ة على المشروع في بغضهم أ و ذمهم أ و نهيهم أ و هجرهم أ و عقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إ ذ ا اهتديت كما قال سبحانه ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ لا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ف إ ن كثيرا من الامرين ي الناهين قد يتعدى حدود الله إ م ا بجهل و إ م ا بظلم وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء في ذلك ا ل إ ن ك ا ر على الكفار والمنافقين والفاسقين و ا ل ع ص ا ن من ه كلامه رحمه ى الكلام الله هذا من أعظم مما يدل على يدل إ ص ا الرجل ف ومما يدل على عدل هذه ا ل ش ر ي ع ة فالامر قد ي أ م ر لكن يتعدى الحدود في ا ل أ م ر قد ينهى غيره عن منكر ف ع ل قد يتعدى الحدود ف ي ذلك ف ا ل أ م ر والنهي لا يجوز أ ن يتعدى فيهما المرء الحدود ا ل ش ر ع ي ة ت أ م ر كما أ ر ا د الله وتنهى كما أ ر ا د الله إ ذ ن من أ ع ظ م ضوابط ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم م ج ا و ز ة الحد يقول عليه رحمه ة ا ل ل أ ل الله ألا يعتدي ع ى أ ه المعاصر م معاصر أصلا يجب عليهم بموهب أنهم أهل معاصر معهم أهل أصلا أهل الإنكار لكن الحدود الشرائية نتعدى يجب أ و بموجب أ ن ه م أ ه ل معاصي نعتدي عليهم اعتداء غير مشروع لا لا يجوز لا الا يجب ق ا أن ل يعتدي على أ ه ل المعاصي ب ز ي ا د ة على المشروع دائما ا ل إ ن س ا ن ينظر ما أ ر ا د الله تبارك وتعالى من ذلك وما أ ر ا د ه النبي على الاسلام بمعنى كيف نتعامل مع صاحب ا ل م ع نتعامل مع ص صاحب ي كيف ة ا م ل خ ا ل ف ة عموما هل نتعامل معه كما أ ر ا د ت النفس وكما تهوى النفس أ و نتعامل مع صاحب ا ل م خ ا ل ف ة كما أ ر ا د الله فعندما يتعامل المرء مع صاحب ا ل م خ ا ل ف ة عموما كما أ ر ا د وكما يهوى يكون بذلك يخالف ك بذلك و ن ي أ م ر الله و إ ن كان ا ل أ م ر قد يغلف بغلاف ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ و يغلف بغلاف قول الحق و ن ص ر ة الحق وقد يغلف بغلاف ا ل ن ص ي ح ة وما شبه ذلك ل أ ن ا ل ع ب ر ة ب م و ا ف ق ة ا ل ش ر فليس بموجب أ ن يكون هؤلاء من أ ه ل المعاصي نتعدا لا هذا ليس موجبا إ ذ يقول عليه ر ح م ة الله الا يعتدي على أ ه ل المعاصي ب ز ي ا د ة على المشروع في بغضهم كذلك البغض بغض صاحب ا ل م ع ص ي ة يجب أ ن يكون في حدود ش ر ع ي ة هل المؤمن صاحب ا ل م ع ا ف ي وصاحب المخالفات يبغض كما يبغض الكافر لا يجوز فالبغض التام الكامل يكون للكافر و ر ح م ة الله على ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي في سير إ ع ل ا م النبلاء انظر الى إ ن ص ا ف هذا الرجل رحمه الله يذكر أ ن تعامل المرء مع الكافر ا ل أ ص ل ي لا ينبغي أ ن يكون كتعامله مع الكافر المرتد كلاهما كفى ا لكن هناك من كفره أ ص ل ي و ن ه ا ك من كفره ط ا ر ق كان مسلما ثم ارتد ذ ل ك قال لا نتعامل مع هذا كما نتعامل مع ا ل آ خ ر ا ل إ ن ص ا ف و ا ل إ ن ص ا ف عزيز كما يقول السفر اذا لا يجوز لك أ ن تتجاوز الحد في البغض فدائما يكون بغضك كما أ ر ا د الله نحن ا ل أ م و ر عندنا م ع ك و س ة تماما ل ل ا س أسر إ ذ ا يقول عليه ر ح م ة الله أ لا يعتدي على أ ه ل المعاصي ب ز ي ا د على المشروع في بغضهم أ و ذمهم كذلك في الذم لا, لا يجوز لك أ ن تتجاوز الحد الشرعي او نهيهم عندما تنهى صاحب معصيه ة كيف يكون ن ا ل ي كيف يكون النهي؟, كيف يكون النهي؟ وهل هل نهيك وهل صاحب البدعة؟ ك نهيك لصاحب ا ل م ع ص ي ة ا ل م ح ظ ة وهل نهيك لمن ص ا ا ح ب ل ع ص ي ي ة ك و كنهيك لمن وقع في م س أ ل ة فيها خلاف اجتهادي بين العلماء هل هذه هذه الأمور ما نسوي؟ فالتسوية بين هذه الأمور مخالفة الشرعية للحق الشرعي نسوي بين ينبغي نسوي بين ومجاوزة ما ومن أ ع ج ب العجب أ ن ننكر عن أ م ر اجتهاد ع ه ذ ا ل م س أ ل ة تكلمت عنها كم من مره فضلا عن الكلام عن صاحب المعصيه تكون من ا ل م ش ا ئ ل ا ل ا ج ت ه ا د ي ة بين اهل العلم م ن ه ج ي ة الطلب أ و م ن ه ج ي ة التدريس مثلا هذه ا ل م ش ا ل ة لا تكاد تجد أ م ر ا منضبطا بين العلماء هناك معالم عامه ة م ع لا بد أ ن يسير عليها الانسان لكن في تفاصيل هذه ا ل أ م و ر تجد الخلاف بين هذه ا ي م م من م ن ت ت ج المسائل ا تجمتنا, تجمتنا من العلماء ل من إذا أ أمشي ل ت ه كيف في ل ن ح و يقول الاجتهاديه ي ب مباشرة بعد ن عزيمين قال ا ل أ الألفية تجد الخلاف ذ ه م س ئ ل ج من ا ل ع ج ب أ ن ينكر بعضنا على بعض في هذا اذا ل إ كان ا ل أ م ر مع أ ص ح اصحاب ب م ع ا ي إذا كان الأمر أ مع ص ب د ا ه كذلك لا يجوز م ج ا و ز ة الحد في ذلك إ ذ ن نقول عليه ر ح م ة الله أ ل ا يعتدي على أ ه ل المعاصي ب ز ي ا د ة على المشروع في بغضهم أ و ذمهم أ و نهيهم أ و هجرهم فمرة معنا عن مبحث او عقوبتهم إ ذ ا أ ن ي ط ت لك شرعا للعقوبة ا ل ك ش ر ع ل ل ع ق و ب ة هل يجوز لك أ ن تتجاوز الحد الشرعي في ا ل ع ق و ب ة لا بل يقال لمن اعتدى عليهم بمجاوزته للحد ب ل يقال ل م ن اعتدى ع ل ي ه م ع ل ي ك ن ف س ك ل ا ي ض ر ك م ن ضل هناك امر لكن في ا ل ح د د و إذا ج ا و ز ان ل ح ل ك دعك و ن ص ح م ن ضل إ ذ ا اهتديت ك امر ا ح ا ن هو ل اقرب من قوم على ا ع ل و ا اعدلوا هو أ ق ر ب ل ل ت ق و وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا كذلك فان إ ن يقول ل الإسلام ب تيمين رحمه فَإِنَّ كثيرا من الامرين الناهين قد يتعدى حدود الله اما بجهل ولذلك قدمه ابن تيميه اما بجهل واما بظلم والظلم ظلمات يوم القيامه <تصفيق> الذي يتعدى الحدود ا ل ش ر ع ي ة في ا ل أ م ر والنهي هذا ا ل أ م ر لا ن ص و ر أ ن ه يحصل مع عمده قد يحصل مع ولده قد يحصل مع زوجته تتعدى الحدود ا ل ش ر ع ي ة في ذلك ف إ م ا يكون هذا لجهلنا أ و لظلمنا إ م ا لجهل و إ م ا لظلم ثم قال ابن ت ي م ي ة بعد ذلك وهذا باب يجب ا ل ت ت ب ت فيه قبل أن تأمر قبل أن تنهي يجب أن تتبت تأمر تنهي ما وسواء في ذلك ا ل إ ن ك ا ر ولا الكفار كذلك كيف ذ ك أ ن ج ر عليهم شرعا الهوى اذا اتبع الانسان هوى نفسي يهوي به ذ لا ك ذلك بد أ ن تنظر إ ل ى ما أ ر ا د الله بذلك وكيف أ ن ك ر شرعا شرعا قال وسواء في ذلك ا ل إ ن ك ا ر على ا ل ف ص ا ق والمنافقين والفاسقين والعاصي ن الدين ي رحمه الله. الله أكبر ما أعظم الله الله هذا、الدين. هكذا العدل قلت وهكذا القسط وهكذا ا ل إ ن ص ا ف حتى مع المخالفين من الفجار والفاسقين فهل عقل أ و ل ئ ك الجهله ح د ت ا ء ا ل أ س ن ا ن سفهاء ا ل أ ح ل ا م ق ا ع د ة العدل هذه وطبقوها حقا حتى يكونوا مؤمنين صدقا أ م أ ن ه م يجهلون ويحسبون أ ن ه م يعلمون ويفسدون ويحسبون أ ن ه م يصلحون ثم قال ابن ت ي م ي ة مبينا ضابطا آ خ ر قال عليه رحمه ة ا ل ل أن يقوم ب الله أ أي م ر هذا ا م ر و ذ ان ا ل ه يقوم أن ي ب ا ل أ م ر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد ف إ ن ذلك داخل في قوله تعالى عليكم أ ن ف س ك م وفي قوله إ ذ ا اهتديتم من ا ل ه ل ا ي ه عدم مجاوزتك للمشروع ثم قال عليه ر ح م ة الله وفي ا ل آ ي ة عليكم أ ن ف س ك م معنى آ خ ر وهو إ ق ب ا ل المرء على م ص ل ح ة نفسه علما وعملا و إ ع ر ا ض ه عما لا يعنيه كما قال صاحب ا ل ش ر ي ع ة من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما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 أ ن ينظر إ ل ى نفسه قبل أ ن ينظر إ ل ى غيره نعم لا ي ع ن ي ذلك الا ننصح ولا نتكلم بشروط روابط لكن أ و ل و ي ة الاشتغال بعيوب النفس مضت معنا م ر ة معنا هذا المبح نفسه يعنيه يكون في وإعراضه علما وعمل وإعراض عما شرعيا لا الأمر أصله قد لكن الكلام فيه لا يعنيك ي ف ذلك ل أ ن ك لست من أ ه ل ك البعض يقول؟, يقول كيف تقول لنا من حسن إ ل ا ث م ا ر تركه مال عليه ا ع ن ي وهو أ م ر شرعي فيظن بعض الناس أ ن كل أ م ر شرعي يعنيك قد يعنيك اعتقادا لكن لا يعنيك قولا وعملا وتصرفا أ ح ي ا ن ا بمعنى أ ن ا أ س أ ل ك ه ا هل كل أ م ر شرعي يتكلم فيه من هبه ودبه ه الله وإلا وجل لماذا أحالن الله عز وجل على سؤاله أحالن الله للعلم؟ عز ع العلماء ا مما م أن نسأل العلماء مما يدون يأتن لكن هذا أمر ب ي الامر بين وإيش هو اللي ظاهر لو ر ج ع ا ل إ ن س ا ن إ ل ى نفسه هل عندك فتوى عالي هذا إ ذ ا كان إنسان منصف مع نفسه لا ف ق د مقصود عندنا قد يكون أ م ر شرعي في أ ص ل ه أ م ر الجهاد مثلا هل هو من ا ل أ م و ر الشرعيه من ام لا لكن ش ر ع ي ل هل هذا ا ل أ م ر يتكلم فيه منهب داود ه في, منهاج السنة لا يتكلم في معرض كلامي عن المسلمين لا ل يتكلم في مثل هذه الدقائق إ ل ا خواص أ ه ل العلم يسأل وحد تجد ك ل م في أي شيء ت ا ل إ ن س ا ن في م س أ ل ة لها تعلق بالحيض والنفاس ي س أ ل العلماء و ي س أ ل الدعاه ويسال فرض الناس إسلام يقول في رحمه الله وفي الايه ت ت ب ا ا ل ل ا ت ع ل ق ب د م انفسكم ء الخلق يفتي ه ف ا ا ر ق ل عن د ي مفارق ا أمر كذلك ي د خ ل في ع م و م ق و ل ل ا ن ب ي ل ا و ا مالك ع ل ل مصلحه م ر م الله الآية عليكم وفي أ نفسي ك م ايمن س ي ح وعمل و ي ر ا د و عمل ل يعني كما قال صاحب ا ل ش ر ي ع ة من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما ك ث ر ة الفضول فيما ليس بالمرء اليه ح ا ج ة من أ م ر دين غيره ودنياه لا سيما التكلم لحسد أ و ر ئ ا س ة وكذلك العمل فصاحبه إ م ا معتد ظالم و إ م ا سفيه عابد واسمع لي ما يصور الشيطان ذلك بصوره الامر م ب ل و كما الشيطان قلت ذلك يغلق, يغلق. يغلق. يغلق, يغلق. أكثر يصور بصورة الأمر بالمعروف ص و ر ة أ ر ب ا ل م والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فلا بنتيمي. فلا بنتيمي قال وما أ ك ث ر ما يصور الشيطان ذلك بصوره ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعنوان نسأل وأن بحذتائكنا أهل أكثر ذلك لا يقول الله يغتربه رحمه وما ما يصور الشيطان ذلك ب ص و ر ة ا ل أ م ر بالمعروف و ا ل ن م ك والجهاد ف يكون سبيل من بعد الظلمه والعروف ا ن ت كلامه ورحمه الله. ومن أ ع ظ م ا ل أ م و ر التي يجب مراعاتها في ق ض ي ة ا ل أ م ر بالمعروف إ ذ ا ضبطت ا الامر بالمعروف إذن ضابط معنا. ضابط أمر معروف أنه ا ل م عدم م ج ا و ز ة مجاوزتش لا بد تكون عندنا م ر ج ع ي ة تلك المرجعيه يجب ان تكون فيها فقه و ذ ه ق ا ع د ة من القواعد س ت أ ت ي معنا فقه المرجعيه ة إلى من مرجع ومن ن ف س خ ا ص ة في زمن فيها قلت ومن أ ع ظ م ا ل أ م و ر التي يجب مراعاتها في ق ض ي ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ق ا ع د ة المصالح والمفاسد التي ينبغي مراعاته خاصة الأحوال وتغير ينبغي في فيه زمن قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في رسالته ا ل ح س ب ة عام 14 قال عليه رحمه ة ا ل ل ب ي ن الله صفوة ذ ك و خ ا ص ت بينا الشيخ سامته خلاصة ص ف وجماع ة القاعدة قاعدة هذه رحمه الله المصالح والمفاسد يقول ذلك داخل في ا ل ق ا ع د ة العامه فيما إ ذ ا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الامر والنهي ان كان متضمنا لتحصيل م ص ل ح ة ودفع مفسده ة فينظر في المعارض ل فينظر في المعارض له ما العلماء الذي ينظر العلماء نقول ح ن ن هذا لكي يقف الشباب عن الكلام لنقول لك هذا الكلام لكي هذا ت ظ ر عنه لكن أقول لك لكي تعرف أ ن ا ل م س أ ل ة فيها نظر وفيها م و ا ز ن ة بين مصالح و م ف ا ش د لكي لا ي ج ر المرء على التكلم فيما لا يحسبه قال فينظر في المعارض له ف إ ن كان الذي يفوت من المصالح أ و يحصل أ ك ث ر لم يكن مامورا أ م و ر به الذي يفوت ن المصالح أو يحصل ك ث لم م م يكن أ و ر به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته قاعدة اذا معروفة ك مصلحة تقدم م اوسع اذا كانت س د ف أ غ ل ب نهي عنه و إ ن استلزم ث و ا ت ما هو دونه من المعروف حياني إ كيف ك ي أفوت ه ذ افوت ا ل م ع ر و كيف ف أ هذا المعروف ه والنظر ينبغى يكون إلى المعروف وإلى أن إ ل ى المعروف و إ ل ى المنكر الى ن ظ ر إ ل ا ل م ف س د ة و إ ل ى ا ل م ص ل ح ة ثم يكون ا ل ت و ا ج ن نعم هناك معروف هناك معروف لكن المفسد ش أ ع ظ م لا تنظر فقط إ ل ى المعروف وكذلك لا تنظر فقط إ ل ى المفسده الى المنكر قد يكون... يكون هناك منكر لكن المصلحه ر ا ج ح ة هي أ ك ث ر من ا ل م ص ل ح ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه يتكلم عن هذه المساله قال قد يكون عندنا شيء الشي... الشي... فيه, فيه... خير كثير شيء فيه خير كثير وفيه شر قليل يقول ابن القيم بعض الناس يتركون هذا الشيء مع ما فيه من الخير الكثير ب د ع و ة فيه شر قليل اجظهر لكم الجمله نترك هذا الشيء وفيه خير كثير وفيه شر قليل اين اصلا اين الخير المحض و أ ي ن الشر المحض الخير المحض والشر المحض قليل كما يقول العزيز بن ع ش د السلام اغلب هناك اما مصلحه خير كثير و شر قليل قال لك الذي تركه بدعوى ما فيه من الشر القليل قال تركه هو الشر الكثير ت ر ك ه و الشر ا ك ث ي ر إ ذ ا يقول ابن تيميه و إ ن كان المنكر أ غ ل ب نهي عنه و إ ن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون ا ل أ م ر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أ م ر ا ب م ن ك ر وسعيا في م ع ص ي ة الله ورسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م كلامي الإمام انتا ابن وقد ق ضرب مثالا على ذلك في إ ع ل ا م الموقعين يقول ابن القيم في إ ع ل ا م الموقعين إ ن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ل أ م ت ه إ ي ج ا ب إ ن ك ا ر المنكر ليحصل ب إ ن ك ا ر ه من المعروف ما يحبه م ما يحبه الله يحبه ا ورسوله ف إ ذ ا كان إ ن ك ا ر المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله ف إ ن ه لا يشوغ انكاره وان كان الله يبغضه ويمقت أ ه ل ه وهذا المثال يقول ابن ق ي م وهذا كالانكار على الملوك والولاه بالخروج عليهم ف إ ن ه أ س ا س كل شر م يتابع الذي الكلام لا سبق فإنه إنكاره وان إ ن ك ر ه و إ كان الله يبغضه ويمقتله هذا الشيء و ا ل ا ي ع ا ر ش ق ا ل وهذا ك ا ل إ ن ك ا ر على الملوك و ا ل و ل ا ة بالخروج ع ل ي ه ف إ ن ه أ س ا س كل شر و ف ت ن ا إ ل ى آ خ ر الدخل وقد استاذن أ ذ ن ل كلام للقيقة ك ا الصحابه رسول الله عليه السلام في قتال ا ل أ م ر ا ء الذين يؤخرون ا ل ص ل ا ة عن وقتها وقالوا افلا نقاتلهم فقال لا ا لا ن ب ي عليه ل ل لا ا ما اقاموا الصلاه ثم قال ابن القيم ومن ت أ م ل ما جرى على ا ل إ س ل ا م من الفتن الكبار والصغار ر آ ه ا من إ ض ا ع ه هذا ا ل أ ص ل وعدم الصبر على منكر فطلب, فطلب هو إ ز ا ل ت ه اي هذا المنكر ذ ي فتولد منه ما هو أ ك ب ر منه فقد كان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرى ب م ك ة أ ك ب ر المنكرات و لا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله م ك ة و صارت ب ر إ س ل ا م ع ز م على تغيير البيت و رد على قواعد إ ب ر ا ه ي م و م ن ع هم ن ذلك ما قدرته عليه لا ل س ل ا م بل كيف ا ل ق د ر ة حاصله ة م و ش لا يقول لان لمن ك ن ع نعم ل ق د ر ة ليس دائما عدم إ ن كان لعدم وجود ا ل ق د ر ة ف ت ك و ن ا ل ق د ر ة ق د ت ت ك ل م عنه كذلك ا ل ح ا ر ا بن كثير في ت ف س ي ر ه قد تكون ذ ك ا ل ق د ر ة لكن لا تنكر ل أ م ر اخر ل م ص ل ح ه اخرى قال بل لما فتح الله م ك ة وصارت دار س ل ا م ع ا ز م على تغيير البيت ورده على قواعد إ ب ر ا ه ي م ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية خشية قريش المصلحة ما اجتمال لذلك أعظم منه من عدم وقوع هو لقرب عهدهم ب ا ل إ س ل ا م وكونهم حديث عهد بكبر ولهذا لم ي أ ذ ن في ا ل إ ن ك ا ر على ا ل أ م ر ا ء باليد بما يترتب عليه من وقوع ما هو اعظم منه كما وجد سواء قال ابن ت ي م ي ة في فتاوى ومن, ومن هذا الباب اقرار النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انا ا ط م ئ في ذكر كلام العلماء خ ص ا في مثل هذه الامور لكي تعلموا ان هذا كلام ه ل العلم وهذا منهج العلماء ولكي يقرر ذلك في النفس والتكرار ل ل م س ا ل ة و إ ن وضحت منهج للعلماء ويراد من ذلك مسائل وفوائد يعلمها أ ه ل ه ا و إ ل ا إ ذ ا عبد التكرار هكذا, هكذا نعيب على ا ل م ك ا ف كرر ح د ي ث ك ث ي ر يذكره هنا و ي ك ر ر ه في موضعها يقول ابن ت ي م ي ة رحمه الله ومن هذا الباب إ ق ر ا ر النبي عليه ا ل س ل ا م لعبد الله بن أ ب ي ومثله من أ ئ م ة النفاق والفجور لما لهم من أ ع و اعوان ن من لما لهم أ ف إ ز ا ل ه منكره بنوع من عقابه مستلزمه ازاله معروف اكثر من ذلك قال ف إ ز ا ل ة منكره بنوع من عقابه م س ت ل ز م ة إ ز ا ل ة معروف أ ك ث ر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إ ذ ا سمعوا أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه عليه الصلاه والسلام ن والسلام من هذا المنهج الذي سبق بيانه يكون ي قال ي أ م ر و ن وينهون ويقاتلون طلبا لازاله ا ل ف ت ن ة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك اعظم فتنه ة قلت وأشد محنة وبلغوا أذية وحال مآل لسنا ل وأشد وأشواء محنة نعم م نرضى ن أذية ولا ن ك ر ه ولا نحبه بل نبغض في أ ص ح ا ب ه افعاله ا ل م س ت ب ش ع ة و ص ن ا ع ه ا ل م س ت ش ن ع ة فالمنكر منكر ايا ما كان فاعله ولكننا في الوقت نفسه نعرف أ ص و ل التعامل مع هؤلاء المخالفين ب ا ن ت ز ا م باحكام الدين واهتداء ب س ن ة سيد المرسلين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ا بالمعروف ونهيا عن المنكر تعليما و د ع و ة ت ذ ك ي ر ا و ت ر ب ي ة بعيدا عن ا ل غ و غ ا ئ ي ة و ا ل ع ش و ا ئ ي ة ا ل م خ ا ل ف ة للدلائل ا ل ش ر ع ي ة وبعيدا عن ما ليس فيه نفع من التخريب أ و القمع التزاما ب أ ح ك ا م وقواعد الشرع ونظرتنا الجادة لأولئك وهؤلاء والرحمة والدعاء الأخوة وتعالى المفرطين المقصرين المفرطين الغالين من قربه تبارك الجادة الشفقة بالهداية بقاء الإسلامية جميعا الله أصل لهم كل أبعده مع بحسب ف ب م ا ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب ل ن ف ض و ا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ م ر ن س أ ل الله أ ن يهيئ ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة شبابا عقلاء يزنون ا ل أ م و ر و ا ل أ ف ك ا ر و ا ل أ ش خ ا ص والجماعات بموازين الحق المستمثل فيما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم وبالعقول ا ل ت ا ب ت ة ا ل ر ا س خ ة لا يقادون بالعواطف العمياء ولا يخدعون بالشعارات الجوفاء التي طالما استولت ل م ا ا على كثير ممن أ ل غ و ا عقولهم واستسلموا لعواطفهم فضاعوا وضيعوا أ م ت ه م في وقت هي أ ش د ما تكون ح ا ج ة ح اليهم ج ة إ و إ ل ى من يعيدها إ ل ى رشدها ويمسكها بكتاب ربها و س ن ة رسولها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقعدوا لها و أ ب ع د و ا عنها عزتها وكرامتها لكي تحظى برضا ربها و س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة الختام س ب ح ا ن ك الله اذا انتهينا من ق ا ع د ة التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أحاديث الفتن في, في زمن هزيمة زمن ثم ك ذ ل ك مرة م ع ن ا مرة م ع ن ا القاعدة الخامسة ا ل ي ق ي ن و ا ل ث ق ة ب ن ص ر ا ل ل هناك ل اجراءات ب س السابسة ة القاعدة السابسة التي ينبغي ويجب ان يكون هناك اجراءات الفتن ا ل م ض ل ة وتغير ا ل أ ح و ا ل وكثره الشبهات والشهوات قائده عظيمه من أ ع ظ م القواعد الحكم على الشيء فرع عن تصوره هذه بها كذلك القاعدة لا ولا الرخاء والأمن تستعمل بل لكن لكن فقط فقط ونعبد نسير زمن زمن في في ي ت أ ك د العمل بها ورفعها في زمن الفتن, في زمن الفتن. لما ل أ ن ه في زمن التغير الشبهات يكثر من الناس الحكم كذا كذا كذا كذا يكثر منهم الحكم ل ك ث ر الشبهات و ك ث ر الكلام و ك ث ر الفتن استدعي ذلك من الناس كثره الكلام وفي اغلبه و أ ك ث ر ه يكون الكلام بلا تصور لا يتصور ما يتكلم فيه ثم يتكلم وهذا لا يجوز في دين الله جل وعلا ولذلك نصوا تصوره اهل العلم على القاعدة الحكم على الشيء عن إذا برزت الفتن المضلة وتغيرت الاحوال هذه اذا طرع عن وتغيرت برزت وظهرت الشبهات فلا تحكم على شيء من ذلك إ ل ا بعد تصوره ر ع ا ي ة ل ل ق ا ع د ة الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذه ا ل ق ا ع د ة رعاها العقلاء ودليلها قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به دليل ق ا علم د ة كم ي ق و ا ل ل ع ا ء عندما تتكلم في شيء أ ن ت لم تتصوره فكيف تحكم عنه وعليه فتكون بذلك قد قفوت ما ليس لك به علم وتكلمت فيما لا تحسن وما لا تدري فالحكم على شيء فرع ا ص قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قال البغوي رحمه الله في تفسيره في تفسير الآية قال ولا تقف ما ليس لك به إ ن قال قتاده لا تكل ر أ ي ت ولم ت ر ه وسمعت ولم ت س م ع وعلمت ولم تعلم إ ل ى أ ن قال و ح ق ي ق ة المعنى لا تتكلم أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن بالحدث والظن ي ك و ن الكلام نظرا ل أ ن العلم يكون مبني على التصور لا يجوز لك أ ن تتكلم في م س أ ل ة إ ل ا بعد أ ن تتصورها تصورا ت أ م ل من كل الوجوه بعد ذلك يجوز لك أ ن تحكم على الشيء ثم ننظر هل أ ن ت من أ ه ل من يتصور أو ل او أمر آخر سنتكلم فيه إنما تكلم عن المرجعية آخر عن فيه ف ق ا لا م ر ج ع ي ة ق ل البغوي وحقيقة المعنى لا تتكلموا ايها ا ل إ ن س ا ن بالحبس والظن إ ن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك قال الزمقشري الله رحمه ف ي ك الشاف قال ولا تقف ولا تتبع قد تتبع وقد قال ولا تقفوا ولا تتبع. ثم قال دون دون تتبع تصور تسير تصور تتبع مع يعني غيرك غيرك ولا ثم ولا ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أ و فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أ ن ه يوصله إ ل ى مقصده فهو ظ ا ل أ ن ت لا تدري هل هذا الطريق يوصلك إ ل ى المقصود والى بر ا ل أ م ا ن أ و لا وهذا مبناه على التصور مع نديه ا ل م س ل ما تصور ولا علم هل هذا الطريق الذي سلوكه يؤدي إ ل ى المقصود أ و لا ومع ذلك ي س ل ع ولا يكون السلوك إ ل ا بعد الحكم وهذا يكون حكم قبل التصور يكون نقول ولا تقفو به إذن ماذا الذي خاطئ خاطئ الآية الأمر لا يسلك حكم حكم معنى أن تعلمه قبل ولا تتصوره ل أ ن ح ق ي ق ة العلم تصور ا ت ه علمك بها تصورك لها إذن نقول الآية ان الامر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على ب ي ن ة منه فاياك إ ي ك إ أ ن تتكلم فيه و أ ب ل غ منه أ ي أ ع ظ م شناعته ف ل تصور تتكلم أ ب ل غ و أ ع ظ م و أ ش ن ع من ذلك و أ ب ل غ م ن ه أن تكون فيه قائدا تواجه ر الشخص من جماله ح د وتامينك تصور يكون ر أ س ممسوش قائد لفيدنا لا يتصور ا ل أ ر ض فقط يعني ينفخ في الشباب دون علم دون زينا دون تصور دون لاجل فدعم متكلم دون تصور أ م ر ه عظيم أ ع ظ م منه أ ن يكون قائدا متكلم ق ا ئ د و أ ب ل غ منه أ ن تكون فيه قدر أو أن تكون فيه متبعا أ و أن تكون فيه حكما يجوز ان تحكم بين شخصين لا تتصور م ا ل م ل ا ل فالحكم فرع الشيء على عن تصوره قال شيك الحكم إ س ل ا م بنتيني ر م المجلة عام و في الفتاوى السادس قال ا ل ح على الشيء فرع عن تصور ه على هذه القاعدة ونص عليها رحمه الله تصوره هذه يقرر يقول الشيء القاعدة القاعدة فرع وذكر بهذا الحكم اللفظ على عن ونص في المجلد المجلد المجلد المجلد ا م ج ل د ا ل ر ج ل د المجلد ا ل م ل د ا د ا ل م ج د ا ل م ل د المجلد المجلد ا ل م ج ل ي المجلد ا ل م ل المجلد المجلد المجلد المجلد ا ل م ج ا ل م ج المجلد ا ل ل د ا ل م ا ل م ا ل م ل د م ج ل د المجلد ا ل م ل د ا ل م ج المجلد ا ل م ج م ج ل ا ا ل ل د م ج ل د المجلد ا ا ل م ج م ج ا ل ل د ا ل م ا ل م ا ل م ج ل م ج ا ل م م ج واثبات إ ث ب ت ت الشيء أن ت تحت و إ ث ب الشيء فرع عن تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أ ن يثبته فتاوته ل ت ي تقطف ي د س ت و س ف قال رحمه الله و إ ث ب ا ت الشيء فرع فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبت كيف يجوز يعني ان ل لا أ أ ر يجوز كيف يجوزه يجوز لك كيف يجوزه أن يثبته وليعلم ان عدم تصور الشيء على ما هو عليه يثمر شف الكلام بلا علم وعدم حصول المطلوب هذا الذي تطلبه من حكمك شيء. تريد شيء من ورائها ذ الحكم ك مطلوبا معينا ف إ ذ ا حكمت دون تتبد اولا أو ر أ و يكون كلامك بلا علم ثانيا ذاكر المقصود الذي تريد أ ن تحققه و المطلوب لا يتحقق عدم وصول م ا ل م ا ل ت ص و ر تصور ضد ذلك ضد الخير الذي تريد عنه ضده يقول ا ل ب و ت ي ن رحمه الله ف يقول المجلد ي رحمه الله و أ م ا ما يثبت بالعقل فلا بد أ ن يتصوره القائل ب ه ل م و إ ل ا كان قد تكلم بالله يقول رحمه الله و أ م ا ما يثبت بالعقل فلا بد أ ن يتصوره القائل به و إ ل ا كان قد تكلم بلعلم ا هذه النتيجة يقول عدم تصورك للامور التي تحكم فيها وعليها نتيجة؟ ما ا ل ن ت ي ج ة لا في عين ما معنى لك ايش عين اذن النتيجه در ا ل أ م ر للجهل、جهل. والجهل في زمن الفتن ما يزيد الفتن إ ل ا اشتعاله وقال كذلك رحمه الله فتاوي مجلد وقد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل ل ل ا به م ط وقد ب لأن عدم التصور لا ي ح لك ل ا م ق ص و قال وقد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب وقال وكذلك تصور منواع المطلوب تصور قال القلب قلنا الله المجلد العد العكس كذلك لتسعين يحصل فصل رحمه عصر مرض صحة عدم عدم عدم إ ذ ا لم تتصور الخير إ ي ش تتصور شر من الشيطان و ا ل ش ب ه ا ن فيصير قلبك متصورا ب ا ل ش ب ه ا ن فلا يحكم إ ل ا بمحض ا ل ش ب ه ا ن قال رحمه الله وكذلك مرض القلب, هو نوع فساد. مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره يحصل للمرض يفسر به تصوره و إ ر ا د ت ه فتصوره ب ا ل ش ب ه ا التي تعرض له حتى لا يرى الحق أ و يراه على خلاف ما هو عليه و إ ر ا د ت ه بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار ر التصور كل ذلك نتيجة ت عدم التصور. عدم ص و إ ذ ا تبين لنا هذا ف إ ن المتكلم ن ن ع ر ف او أنه أن على المتصرف عن تصور إذا تبين ا ا ل في زمن الفتن ا ل م ض ل ة تغير ا لا أ ح و ل لا يجوز له ذلك أ و ل ا ر ع ا ي ة ل ح ق نفسه ثانياً ر ع ا ي ة لخلاص نفسه من الاثم إ ن ل يجيز له أن ت ك قبل أن وتبريا من القول على الله بلا علم إ ل ا إ ذ ا حصل له أ م ر ا اذا أ ر د ن ا ان يتكلم اراد ان يتصرف لا بد من هذين ا ل أ م ر ي ن خاصه ة خاصة يتأكدوا هذا في زمن الشبهات أ و ل هذه ا ل أ م و ر أ ن يتصوروا القضية ا ل م ط ر ح ة أو ل ح القضيه قصة أ الأمور أرد أن م العامة و ر التي تحدث في ي ط ب ا ل م ط ر و ح ة سيدي ص وهذا التصور الذي يكون ل أ ف ر ا د الناس عمن ياخذه عن العلماء ان يتصور ا ل ق ض ي ة ا ل م ط ر و ح ة أ و ا ل ح ا ص ل ة تماما بحيث لا تلتبس عليه ب ق ض ي ة أ خ ر ى ولا تشترك في تصوره وفهمه بمساله ا العلماء و خ ا العقالاء ل أ ن المساله تريد أ ن تحكمتها عليها أ ص ل ا تصور ق ل ن ا لابد الشرط أ ن يكون ت ص و ر ت ا م ك لما وجه ل ل أ ن في زمن الفتن تغير ا ل أ ح و ا ل تشتبه الامور ولذلك يقال هذا زمن الشبهات و ج م ل الفتن ل أ ن الامور تشتبه ف ي ظ ب الظالم انه كما أ ح ك م على هذه ل أ ن ه ا مشتبهه وهما فيها و ه ذ غير صحيح في الغالب و ا ل أ م ر فيه تباين اختلافي فينصح لك أ ن تحكم على هذه بمثل الحكم الذي حكمت به على الاخرى لما يحصل, يحصل تعميد تحكم ب العموم وجميع الحرب أ و وقاعد ة كما يقول ا ل ش ا ط ي في الموافقات حوادث ا ل أ ع ي ا ن لا عموم لها حتى العينيه التي يجب ان ينظر إ ل ي ه ا نظر خاص نظر خاص من أ ه ل ه بطبيعه الحال قد تظهر لك أ ن ه ان أ هذه م أو أن ه الوقائع في خ م د ق الوحي قد يظهر لك ذلك لكن العالم ي ت ح ك قل لك هناك فوائد إ ذ ا أ ن يتصور ا ل ق ض ي ة المطروحه أ و الحاصله تماما بحيث لا تلتبس عليه ب ق ض ي ة اخرى ولا تشترك في تصوره وفهمه بمساله أ أخرى لأنه أ ل ة ح ي ن ا ا تشترك بعض م س ا ئ ل ويكسر اخرى ب ة فعندئذ يقع ا ل فيقع ا ل خ ط أ في الحكم إ ذ ا لابد من تصور تام ثانيا ل أ م ر الثاني بعد التصور التام ثانيا ان تعلم حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة في هذه ا ل م س أ ل ة بعينها لا في ا ل م س أ ل ة التي تشابهها وهذا عمل العلماء ا ل آ ن كديروس غارق قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيسه ابليس قال ينظر, ينظر في هذا المنطق النفيس ح م ي ن س ي قال ينبغي ان ينظر ب غ ي ي أن ن في ماهيه الشيء في حقيقتين ولكن حقيقة ا ت و ر ينظر قال ما الشيء التحريم يطلق عليه ينبغي في هي أن أو ثم ر غيره ا ه أو ل ك بعد إ ي ش أ نقول نحكم ن حرام مكروه ز يجوز حلال بعض الناس الحكم الذي لا ل بعض يظن أن أن ت ط ق هو حرام ح بكره إذا لا ل لا يجوز لك تقول ما هذا حلال هذي إ ذ ن قال ينبغي أن ينظر ب غ ي ي أن ن في ماهيه الشيء ثم يطلق عليه التحريم أ و الكراهه وقال غير ذلك و كذلك رحمه الله في ت ب ي س ابليس قال و إ ن م ا ينبغي للمفتي أ ن يزن الاحوال حال الواقع توزن. بمعنى لا بد من تصورها هذا هو وزنها تعرف حكمك د د و هو التصور ه هذا ا معنى و ن ح ك عليها سليما قال و إ ن م ا ينبغي للمفتي أ ن يزن ا ل أ ح و ا ل كما ينبغي للطبيب أ ن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك النبيعة. لكن بعد وزن المسألة. ويقول ز ن المسألة و ابن القيم رحمه الله ولا يتمكن المفتي ولا الحاد س كلام ل ابن ا ج وغير ك ل القيم ا ابن م و هؤلاء من العلماء ي أ خ ذ و ن عن اهل العلم تصورهم يجب أ ن يكون تصور العلماء و إ ل ا ضل ا ل إ ن س ا ن و ز ن يقول ابن القيم في إ ع ل ا م الموقعه ي مجلد م الأول يقول حق 87 ر الله ولا يتمكن المفتي ولا الحافز من, من الفتوى والحكم بالحق بمعنى مانا موافقة الحق بامرين م م ع ن ى ن ا و ا الحق ف ق ة ب أ م فريد ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إ ل ا بنوعين من الفهم بنوعين أ ح د ه م ا فهم الواقع وانفقه فيه مش ما يعني واقع ن المساله لانه لا يجوز للمشترين ان يتكلم في م س ا ل دون أ ن يعرف حيثيات ا ل م س ا ل كما يقول اهل العلم في كتب ا ل أ ص و ل م ع ر ف ة حيثيات الواقعه ة تؤثر في الحقر حيثيات حلال لا ا ونقولك ليش ونقولك ل تذكر معين نستي حرامك إذا تؤثر ي تتغير الحيثيات ر ه فهذا ا لما مقصود معرفة واقع、المسألة. ذلك الواقع في الحكم إ ذ ا قال المنطلين اهل مثل م ف ه م ا ل و ا ق ع والفقه ف ي ه و ا ل ص ن ب ا ط ع ل م ح ق ي ق ة م ا و ق ع ي ع ن ي ت ص و ر فدونك صوت تصور اذ قال و ا ل ص ن ب ا ط ع ل م ح ق ي ق ة م ا و ق ع ب ا ل ق ر ا ئ ن و ا ل أ م ا ر ا ت و ا ل ع ل ا م ا ت حتى ي ح ي ط ي ح ي ط شواني هاد واتصور تاني حتى ي ح ي ط بهي ا ل ن حافظ هذا ا ل ا م نعتني الثاني. الثاني من نوعي ا ل ب ا ن بعد التصور بعد فهم الواقع حيثيات الحاله ة قال والنوع الثاني ف م الواجب فهم ي ذ ا الواقع قال ف ه الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أ و على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر م ل ك ن ي ج ا ك ت ن هناك ا ج ر ا ت ع ن بانهم ي ق ل و ا ه م ي ق ل و ن ا ن ه ق و ل و ا م يقولون انهم ي ق ل و ن انهم يقولون ا ن ق و ل و ن ا ه م يقولون ا ن م ي ق ل و ن ا ن ه يقولون انهم ل و ن ا ه و ل و ن انهم ي ق و س ع ه ف ي ذ ل ك ن م ل م ي ع د م أ ج ر ي ن أ و أجر ا ن ا ل ع ا ل م م ن ي ت و ل ا ن ل ب م ع ر ف ة ا ل و ا ق ع و ا ل ت ف ق ه ف ي ه إ ل ى م ع ر ف ة شكر ا ل ل ه م ا ن و ل و ه ه م و ل ان ن ه م ه م ي ق و و ن ان ان ان ن و ل و ن ان ن ن ان ا ان ان ي ق يقول العلامه ابن ا السعد الله ل قلت رحمه ي ناصر السعد رحمه الله في مجموع الفوائد اقتناص العوارض ا ل س ح م ي ه عشره قال رحمه الله فالطريق إ ل ى الحكم العلم التام إحاط العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه الى اهل ا ل خ ب ر ة فيه اذن تبين لنا اهميه قاعده الحكم على الشيء يرغبون وهناك امر يعتبر من اعظم الامور التي ينبغي ان تستحضر عند تصور المسائل عند تصور الوقائع عند تصور الاحوال للحكم عليها من اعظم الامور لك التي تعينك على تحقيق التصور التام النظر في العواقب والنتائج بهذا ا ل أ م ر يصير تمام التصور وكمال التصور الذي يلد منه الحكم الصحيح بعد العلم و ا ل ف ق م تنظر تنظر في ا ل م س أ ل ة مما يدخل في هذا النظر عاقبه الاسره ت ص و ر ع حكمت بك اي عاقبته ما هي نتيجه فتجد الكثير من الناس يشكل عليهم الامر مع ذلك ل ح ظ و لما تصورت ثم ما ر أ ي ت اشكال ا ل ذ ب ح م ا علمك بنتيجته لكن يحصل تحصل غ ف ل ة وتغافل تعلم ا ل ن ت ي ج ة هذا ا ل أ م ر هذا سيئه للغايه فكيف تنصرف إ ل ى فعلها أ و للحكم عليها أ و التصرف فيها أ و تكون ممن قام فيها إذن هذه من أ ع ظ م ا ل أ م و ر ق ض ي ة م ع ر ف ة ع ا ق ب ة الشيء بمعنى يكون لا يكون النظر نجد منكم أننا إنما نقول في الحال. لا. نظرك تصور يكون بالنظر بالنظر نظر جدة فائدة الوحيد دائما في الحال في وفي في وفي الحال لا الحال المهال بصلا هذا الشاطئ الحال المهال يقول ليه تصور تصور تصور أهم تم في م س أ اي مساله ي ا تريد ان تتصور تصورا جيدا النظر في ا ل ح ا ل كلها قال ابن القيم رحمه الله اذا اشكل على الناظر او السالك حكم شيء هل هو ا ل ا ب ا ح ة او التحريم فلينظر الى مفسدته و ت م ر ت ه وغايته حينئذ يستشكل عليك ا ل أ م ر لكن كتعرف راه ن ت ي ج ة د و ي ش ف ا س د ة دمر عليه لا أ ص و ا ت ه عرف ا ل أ م ر بماذا بالنتيجه من نظر في الأسباب. هذا الشيء الأسباب هذا سبب والفقيه ن ت وتأمل ا ا ا ئ ج م ل ق من نظر في ا ل أ س ب ا ب وتامل ا ل ن ئ ج و ت أ المقاصد وقد قرر ونص على هذه ا ل ق ا ع د ة ا بن جوزي كثيرا في صيد خاطره ابن خاطره رحمه صيد ذكر القاعدة أ ق ا ل الكلام فيها اذكر بعض بعض كلامه ثم نذكر شيئا ونختم ان شاء الله يقول ابن الجوزي أ ذ ك ر هذا على سبيل الاختصار وقال ا ل ص ر ابن الجوزي رحمه الله قال فراقب ف العراقب تسلم ولا تمل مع هوى الحسن تندم ثم قال والعاقل من تلمح العواقب العاقل ا تلمح ل ع من وتلمح ا وقال ق ب و كذلك عواقب ما تجني قبل تحريك التصرف ي د قبل ل ا قبل ا ل ب ع قال و تراعنت ل قبل م ما ح ح عواقب تجني ت ي ك ل وقال كذلك ي د ا ت ر علي نفسي في طلبها شيئا من أ غ ر ا ض ه ا ب ت أ و ي ل فاسد فقلت لها بالله عليك تصبري إ ل ى أ ن قال إ ذ اذا هممت إ هممت ب ف ع ل فقدري حصوله ثم تلمحي عواقبه وما تجتنين من ثمراته ف أ ق ل ذلك الندم على ما فعلت وقال كذلك ينبغي أ ن يكون شغل العاقل النظر في العواقب والتحرز مما يمكن أ ن يكون ومن الغرض ب النظر الحالة ا ا ل في ح ر ة أي فحف ق النظر و م الغرب ا ل ن في الحاله ا ل ح ا ض ر ة ا ل م و ا ف ق ة لمعاشه و ل ص ح ة بدنه وربما لا ي ج ر له مصحوبه فينبغي أ ن يعمل على ا ل ق ط ا ع ذلك فيكون مستعدا لتغير الاحوال فينبغي ان نكون في ا ل ح ا ل ة ا ل ح ا ض ر ة والتي ت أ ت ي في المعال وقال كذلك وفي ا ل ج م ل ة فالنظر في العواقب وفيما يجوز أ ن يقع شان أ ن ل ل ع ق ا ء ظ ر في العقلاء و ا ب شأن ا ع ق ل ف أ م ا النظر في ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة فحسب ف ح ا ل ة ا ل ج ه ل ة الحمقى مثل ان يرى نفسه معافى وينسى المرض أ و غنيا وينسى الفقر أ و لذه ع ا ج ل ة وينسى ما تجني عواقبها وليس ل ل ع ق ل شغل إ ل ا ا ل ن ظ ر في العراق وقال كذلك فالعاقل من ت أ م ل ا ل ع و ا ق ب وراها وصور كل ما يجوز أ ن يقع فعامل بمقتضى الحزم إ ل ى أ ن قال فرحم الله من تلمح ا ل ع و ا ق ب و ع م ل بمقتضى ا ل تلمح والله تعالى ا ل موح على الشيء فبمراعاتها ر تصوره ع عن أعظم من ن التي القوائل ي غ ي ل المضلة والشبهات ف فبمراعاتها ت ن ر أ يحصل ن النتائج لعدم مراعاتها. الآن نتائج ا الصيئة مراعاتها الطيبة فبمراعات لعدم ي الهدى ويظهر الصواب وتقل الاهواء أ ه و ء والعصبيات ل يتحقق د ى ا ل ص ب ويقل الهوى ا تقل أ والعصبيات قال ابن في معرض كلامي عن بعض المسائل ا ل ع ل م ي ة قال رحمه الله فهذه المسائل إ ذ ا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب وقلت ا ل أ ه و ا ء والعصبيات وعرفوا موارد النزاع فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له وينبغي له أ ن يستعين على ذلك بدعاء الله ا ا ل ف ت وقال ي ملت وثلاثة ناصح وثلاثة الفتاوي كذلك رحمه الله فالحق المحض ما أ خ ب ر به الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فلا يكون الحق في خلاف ذلك لكن, الهوى لكن الهدى و لكن ل ا ه التام يحصل ب م ع ر ف ة ذلك وتصوره لكن الهدى التام يحصل ب م ع ر ف ة ذلك وتصوره ف إ ن الاختلاف ط ا ر ة ي ن ش أ من سوء الفهم ونقص العلم و ت ا ر ة من سوء القصد ة الفتاة المجلة أهمية هذه القاعدة قاعدة السادس هذا الكلام الحكم على الشيء فرعاً الصوري خاصة علم على في إذن هذه في زمن الفتن ا ل م ض ل ة وتغير ا ل أ ح و ا ل و ك ف ر ه الشبهات و إ ل ى ق ا ئ د أ خ ر ى إ ن شاء الله تبارك وتعالى ي ل ل ه ع وأعلى مهزة